أما بعد، فنشر عن شاء الله تعالى اليوم في سرد وذكر أحداث السنة الثامنة من الهجرة النبوية عليه على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام، وهذا العام العام الثامن من حياته عليه الصلاة والسلام يعد عام النصر والفتح المبين وعام العز والتمكين وهذا العام سيرفع الله تعالى سبحانه سيرفع فيه رايته ويعلي فيه كلمته عام سنرى من خلاله نشاطا دعويا عظيما ونشاطا عسكريا كبيرا وأيضا ندخل هذا العام في بيوت رسول الله عليه الصلاة والسلام لنتناول بعض جوانب حياته الخاصة عليه الصلاة والسلام ولا نفوت على أنفسنا بيان بعض ما جاء في هذه السنة من الأحكام وما رفعه الله عز وجل فيه من معالم الإسلام وجرت العادة أننا إذا بدأنا دراسة أحداث سنة معينة فإننا نبدأ بذكر مجمل ما حدث فيها من الغزوات والسرايا وذلك نركز عليه دائما لكثرة الاختلاف الذي أشرنا إليه في أول الدروس أن العلماء اختلفوا في عدد غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام والسرايا لذلك نرى لزاما أن نذكر ونضبط هذه الغزوات وهذه السرايا مجموع ما حصل في هذا العام هو ثلاث غزوات وثنتا عشرة سرية يعني اثنتا عشرة أو عشرة سرية وثلاث غزوات أما الغزوات فأولها أي أول غزوة سنتناولها هي غزوة الفتح العظم غزوة فتح مكة وهذه كانت في شهر رمضان من العام الثامن والغزوة الثانية نتناول وهي غزوة حنين ثم بعدها نتناول غزوة الطائف وكلتا الغزوتين أي غزوة حنين والطائف كانت في شهر شوال هذه الغزوات الثلاث وقبل هذه الغزوات وبعد هذه الغزوات وإن شئت فقل أثناء هذه الغزوات حدثت هناك صرايا عدة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل قطعا من الجيوش لمهام من عظيمة. أشهر هذه السرايا ثنتا عشرة سرية. أولهن سنتناولها في شهر في أحداث شهر صفر. وهي سرية غالب بن عبد الله الليث والذي درس معنا أحداث العام السابع سيدرك فضل هذه السرية. كانت في شهر صفر أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام إلى فدك أي جهة خيبر. والسرية الثانية هي سرية كعب بن عمير رضي الله تعالى عنه في ربيع الأول أرسله إلى ذات ذات أطلح أو ان شئت فسمها معان والسرية الثالثة هي سرية شجاع بن وهب الأسد كانت في ربيع الأول إذا مثل الغزوة سرية كعب بن عمير كانت في ربيع الأول سرية شجاع بن وهب الأسد كانت في ربيع الأول كانت هذه السرية إلى ذات عرق نجد السريه الرابعة وهي سرية مشهورة ومعركة عظيمة حتى ان العلماء لا يسميها سرية يسمونها غزوة والصواب انها سرية وهي معركة مؤتة المشهورة معركة مؤتة العظيمة هذه كانت ضد الروم يعني شوف كيف انتقل النبي عليه الصلاة والسلام الى مقاتلة الروم الذين كان اسمهم يجمد العروق ويجمد الدماء في العروق يعني لدى العرب وهذه كانت في جمادى الاولى كانت في جمادى الخامسة هي سرية عمرو بن العاص ارسله عليه الصلاة والسلام في سرية سميت أبي سرية ذات السلاسل او السلاسل كانت في جمادى الثانية ثم السرية السادسة فهي سرية ابي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه ارسله رسول الله عليه الصلاة والسلام الى جهينة في جمادى الثانية كذلك سريه أبي قتادة هي السريه السابعة أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى غطفان وكانت في شهر شعبان سريه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الذي أسلم في العام السابع كما رأينا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لهدم اللات اللات ذلك الصنم الذي كان يعظم ويقدس ويعبد أرسل خالد بن الوليد لهدمه وهذه السرية كانت في شهر رمضان سرية خالد لهدم الله بعدها سرية عمرو بن العاص لهدم سواع سواع الذي كان يعبده قوم نوح ظل مع العرب يعني ورثه الجاهليون بعضهم عن بعض تولى هدمه عمرو بن العاص وكذلك كان ذلك في شهر رمضان سرية سعد بن زيد كانت هذه لهدم منات لهدم الطاغوت الأكبر منات وكانت هذه أيضا في شهر رمضان لاحظ شهر رمضان حدثت فيه فتح مكه وأربع سرايا لهدم طواغيت الاصنام خالد بن الوليد وعمر بن العاص وسريه سعد بن زيد والسرية الرابعة في شهر رمضان سريت الطفيل بن عمرو كانت هذه لهدم ذي الكفين كانت كلها في رمضان آخر سريه نتناولها هي سرية خالد بن الوليد مرة أخرى وهذه المرة لا ليهدم اللات ولا المنات ولا ذا الكفين ولكن ليهدم العزة ليهدماء العزة كانت في شهر شوال هذا ملخص ما جاء في هذا العام من الغزوات والصراي ونبدأ ان شاء الله تعالى في تفصيل احداث هذا العام وتكون البداية هذا العام حيث انتهى العام الاخير فختمنا احداث العام السابع ونحن نرى اليهود عائدين الى ديارهم وبيوتهم يهود خيبر لا شك خلاص اليهود ما عادوا بالمدينة ما عاد أحد منهم بالمدينة كلهم أجلوا ومنهم من قوتيك بني قريضة بقي يهود خيبر وفدك ووادي القرى الذين رأيناهم في العام السابع يعيشون في جزيرة العرب الرسول عليه الصلاة والسلام تركهم سيأتي عمر بن الخطاب ويتولى أمرهم في خلافته يجليهم جميعا عن جزيرة العرب وخرجهم جميعا إلى غير جزيرة العرب تركناهم هؤلاء اليهود يعودون إلى بيوتهم في غيظ عظيم من كان معنا يتذكر ذلك وحقد دفين لماذا؟ لأنهم أخطأوا مرة أخرى واسرفوا على أنفسهم هذه المرة حاولوا أن يرشوا حاولوا دفع رشوة لمن؟ لعبد الله بن رواحة شاعر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل ما كان يحسن الشعر فقط بل كان يحسن الشعر، كان يحسن القتل وكان يحسن الرمل وكان يحسن الخرص الخرس هو تقدير الثمار في النخل تقدير الثمار في النخل يعني يرى بساتين العظيمة التي تحوي النخل يقدر لك كم تحمل من صاع وكم تحمل من واسق هذه البساتين هذا يسمى بالخرس. بالتجربة يمتلكه المرء. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواح وكان يشدد عليه في الخرس. يعني لا يتسامح معهم فحاولوا أن يرشوه وهذا كل إنسان عنده خطأ في حياته يبقى دائما يتظهر هذا خطأ اليهود الأعظم يهود تلك الأيام فغضب وقال يا أعداء الله أتطعموني السحت والله لقد جئتكم من أحب الناس إلي يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام جئتكم من أحب الناس إلي ولا أنتم أبغضوا إلي من القرد والخنازير أنتم أبغض إلي من الطالد والخنازيل ومع ذلك لا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه أن لا أعدل فيكم فقال اليهود وهم طبعا يعيدون أموالهم إلى جيوبهم قالوا بهذا قامت السماوات والأرض يعني عندك الحق موعظة بليغة في العدل بهذا قامت السماوات والأرض عاد ابن رواحة إلى المدينة يحمل الخير العظيم للدولة الإسلامية من التمر يعني خيبر جرت خيرا عظيما للمسلمين وعاد اليهود إلى بيوتهم بعد أن فشلت تلك الرشوة رشوتهم وكبر عليهم طبعا أن يظلوا على هذا الحال طوال العام هم يعملون في الأرض لماذا يعطون الشطر لابد أن يعطوا الشطر ما يخرجون الخائبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشطر والذي عصم به الله تعالى دماؤه لولا هذا الصلح ما ما بقوا على قيد الحياة كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد هم بقتلهم عندما حاولوا قتله بالسم ومع ذلك عليه الصلاة والسلام صالحهم على أن يعملوا في أرض خيبر ويعطوه الشطر كل عام هذا الشطر استكثروه وكبر عليهم أن يؤدوه كل عام فعادوا إلى بيوتهم يخططون لجريمة جديدة ضد رأس الدولة الإسلامية رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه المرة فكروا أخيرا بأن يقوموا بسحر رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك سنتناول إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة. ربما أخذ منا الوقت كله وذلك كله ذلك يعني نتحدث عن هذه الحادثة سحر النبي عليه الصلاة والسلام وما تتعلق وما يتخللها من أحكام وفوائد. قرروا سحر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يجدوا أحدا أنسب للقيام بهذه الجريم النكراء من غلام هو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام هو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعى لبيد بن الأعصم, الأعصم رجل هذا كان من بني زريق يعني من الخزرج من بطن من بطون الخزرج قبل ما يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام كان الأوسو والأخزرج يحالفون اليهود كما رأينا كانوا حلفاء لهم، وربما تهود بعض علماء الأوس الخزرج، متذكرين. يعني تهود بعضهم لما كانت المرأة لا تلد أحد إلا مات نظرت ان عاش لها ولد أن يتهوده، فهودوا بعض ابنائهم. كان هذا الغلام لبيد بن الاعصم كان يهوديا، زد، واعتنق الإسلام في الظاهر. ونحن نعامل الناس بالظاهر ولا نشق على بطول الناس فادعى الإسلام اذا فهو كان منافقا كان منافقا والرسول عليه الصلاة والسلام لا شك مو بالضرورة يعني نبي صلى الله عليه وسلم كانت لديه كان يعرف ناس بأسمائهم كان منهم قسم يعرفه بلحن القول عندما يبدأ يتكلم يعرفه كاين الناس قال الله تعالى لا تعرفهم لا تعلمهم الله يعلمهم فهذا من جملتي من لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم نفاقه كان يظهر الإسلام والدليل على أنه كان منافقا يعني ما كش يظهر بيهوديته لو كان يظهر بيهوديته الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يدخله بيته ويجعله خادما له فبنفاقه تسلل وتخلل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ففي صاحب بخاري قالت عائشة وهي تصف لنا هذا الرجل قالت هو رجل من بني زريق حليف لليهود كان منافقا حليف لليهود كان منافقا والرسول عليه الصلاة والسلام يثق فيه ربما كان يعلم أنه منافق لا ندري. ومع ذلك تألفه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك يتألف الناس وتذكره اليهود أخيراً وهم في خيبر لا شك أنهم في تلك الليلة جالسون ما الذي نفعله؟ أن نبقى هكذا؟ حاولنا قتله. نرمي الراحة عليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أعنا الأحزاب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وضعنا ثم في الشات ما مات عليه الصلاة والسلام يعني قالوا نسحره وهذا السحر ربما يصل إلى درجة ياسر بصاحبه إلى درجة أن يموت قد يصل السحر إلى القتل فتذكر تذكرا هؤلاء أن هناك حليفا لهم ومن هو على دينهم ومن استطاع أن يدخل بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام فما زالوا به يراودونه حتى خضع لالحاحهم مقابل دنانير مقابل دنانير كلفوه بشيء يسير جدا وليس له مهمة كبيرة كلفوه بشيء يسير هو عليه أن يأتيهم بشيء يطبخونه يطبخونه ثم يضعه للرسول عليه الصلاة والسلام إذن فهم يتولون كثيرا من هذه من نصيب هذه الجريمة ماذا كلفوه؟ كلفوه أن يحضروا له مشط رسول الله عليه السلام والسلام. جود تقول مشط ومشط مشط الرسول عليه الصلاة والسلام يمشر به. ما الذي يفعل لكن قالوا اسمع ما جبناش المشط؟ هكذا نظيفا يعني لا يعلق بهش لا. جبنا مشط الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا نحن نحتاج إلى مشاطه والمشاط والشعر الذي يعلق بالمشط هذا يسمى المشاط ماشي وبعد ذلك جاءهم به طبعا تولوا طبخ هذا السحر على الطريقة اليهودية وهم يحسنون السحر فوضعوه أين هذا السؤال الآن أين وضعوه وضعوه في جف طلع طلع النخل طلعت النخل هو هذا النور الذي يخرج أول ما يخرج ثمر يخرج بنور أول ما ينبت ويخرج ادخلوا ذلك الشعر في الطلع وإذا ما إذا أدخلوا الشعر في بيعاء الطلع لو ألقوه في أي مكان هل يستطيع أحد ان يراه لا يستطيع أحد أن يراه ومع ذلك طبعا قرأوا عليه تعاويذهم، تعاويذ السحر التي يمليها عليهم ويوحي بها عليهم إليهم إخوانهم من الجن لاحظ وضعوا الشعر في طلع المخ يعني تمر وين باني وضعوه داخل وعائه قلت لو وضعوه في بيوتهم لو وضعوا احد في جيبه ما راه, ما رآه أحد يبقى أثر السحر فعالا لكن هؤلاء أرادوا أن يغيبوه ربما يتوب واحد فيهم شي يوم وينزعوه ويفك السحر لا أرادوا أن يغيبوه لو بحث عنه أي أحد لا يستطيع أن يصل إليه حتى إخوانهم الجن الذين أوحى إليهم بهذه الفكرة لا يستطيعون الوصول إليه. إذا لابد من تغييب هذا الأمر. وهذا كثير ما يفعله الناس بدرجة الحقد الذي في قلوبهم. هناك حادث وقع حق حقل معاصرة وج... يعني واحد سحر شخصا في مكان ووضع في شيء. وضع هذا الشيء في كتان أو شبه صندوق لا أدري. ووضع مع حجر وألقاه إلى ألقاه في وسط البحر. إنسان الذي يسافر على طريق البحر قالوا هاكي توصل وسط البحر الماء يعني حتى لو تبت في المستقبل ما نقدرش نجيبه يبقى اثر السحر فعال لاحظ درجة الكيد والحقد الذي يعتلي صدور بعض الناس فأرادوا أن يضعوا هذا السحر اليهود في هوة سحيقة عميقة أخذوه إلى مكان لا يمكن أن يعثر عليه أحد مكان غائر كالحقد الذي في قلوبهم غائر يعني بدرجة العمق الذي في قلوبهم. لقد وضعوه إلى في أين؟ هذه الطلع وضعوه تشت صخرة. هذه الصخرة معروفة بال... عند العرب بالراعوفة. الرعوفة أو راعوفة جزلك تقول راعوفة أو راعوفة. هذه الأحاديث هكذا جاءت. ونك من يسمى راعوثة بالثاء. تعرف العرب تبدل الفاء ثاء. تقول يتحنث أو يتحنث الثوم والفوم. ماشي قالوا رعوثة ورعوفة هذا الرعوف ما شأن هذه الرعوفة هذه الحجر من شديد قال لك إما أن يوضع في أعلى البئر يوضع تقييد جدا يوضع في أعلى البئر يصعد إليه من يريد السقي وهذا نوع من أنواع الصخر الذي يسمى رعوفة هناك نوع آخر يسمى رعوفة أيضا وهو يوضع أسفل البئر أسفل البئر يعني إذا حافروا البئر قبل أن يجعلوا لها طيا وغير ذلك عندما يحفرون البئر عندما يصلون إلى أسفل يجعلون حجرا صلبا ثقيلا لماذا يحتاجه من ينزل إلى البئر لينظفه احيانا يقع شيء في البئر فيحتاج إلى تنظيف أين سيقف يقف على ذلك الصعب وهو الصعب مع الأيام, مع الأيام والماء ينزل عليه يلصق بالأرض فوضعوه تحت الجهد الذي بذلوه حملوا بكل قوتهم تلك الصخرة ووضعوا تلك طلع جف الطعن ووضعوا تحت لن يصل إليه أحد هذا معنى أو هذا هو الطبخ اليهود للسحر عادوا بعد ذلك إلى اوكارهم لا يعلم أحد بما فعلوه ولا يدري أحد بحالهم وفعلهم إلا الله لا تخفى عليه خافية يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا طبعا سرعان ما بدأ كان أثر هذا السحر فعالا جدا سرعان ما أثر في رسول الله عليه الصلاه والسلام بدأ يسري في جسده الطاهر صلى الله عليه وسلم يعني هذا أثر على جسده وما كان الله ابدا ليمكن اعدائه وإخوان القرد والخنازير الذين يعادون أولياءه أن يمكنهم من أن يمسوا بالسحر انتلاحهم أن يمسوا عقل رسول الله عليه الصلاة والسلام ليؤثر على دعوته وجهاده ابدا إنما أثر على جسده فقط أثر على جسده فقط أما الوحي والتبليغ فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعني ما مس عقل رسول الله عليه الصلاة والسلام في شيء إنما أثر على جسده يظن ظهر مع تلك الأيام أنه عليه الصلاة والسلام طبعا كانوا يترقبون اليهود يترقبون عندهم اتصال بلبيد بن الأعصر هل من خبر لازلت تدخل بيته هل ظهر شيء من أثر السحر عليه كانوا يت... يسترقون السمع من هنا وهناك ما الذي حدث يا لبيد ظهر الخبر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يترك نساءه ما عاد يقترب من نسائه ما عاد يجامع نسائه عليه الصلاة والسلام منذ أيام والأيام تمر ولا ندري ما الذي أراده اليهود بهذا ما ندري هل أرادوا مجرد ذلك هكذا الاسكاره نحرمه من نسائه عليه الصلاة والسلام أو أنهم أرادوا أكثر من ذلك أرادوا زعزعه مكانته أمام نسائه وأمام أصحابه فالذي لا يستطيع أن يأتي نساءه دليل على أنه قد كبر وضعف لا يستطيع أن يقوم بأعباء الرسالة أو ربما أرادوا أكثر من ذلك وأكثر إلا أن الله سلم الله بارك سلم لا شك أنهم أرادوا أكثر من ذلك طلاسم السحر هذه صعبة جدا المهم أن الله تعالى سلم تقول لنا أم المؤمنين عائشة لأنه كان لديها ولاحظت هذه الأمور وهو الذي أخبر عليه الصلاة والسلام حدث جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى قالت سحر رسول الله عليه الصلاة والسلام رجل من بني زريق يهودي من يهود بني زريق شو تفصل لك. في رواية أخرى قالت كان منافق يقال له لبيد بن الاعصم حتى كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يخيل إليه يخيل أنه كان يفعل الشيء وما فعله يفعل الشيء. أي شيء. لا جاءت رواية بيننا ما هو هذا الشيء يخي كان يرى أنه يأتي النساء ولياتيهم يظن يقترب من امراته فلا يستطيع أن يأتيها يظن نفسه أتى هكذا سحي لا يستطيع أن يقرب امراته لا يفعل مع شيء ويظن أنه فعل الشيء طبعا هذا يقول عنه سفيان بن عيينة في البخاري ذلك أشد ما يكون من السحي هذا نوع من أنواع الربط نحن تسمعون الناس يقولون فلان مربوط مربوط أي لا يستطيع أن يقرب نساءه لكن هذا لا يستطيع أن يقرب نسائه. لكنه يشكو يبحث عن دواء هذا يخيل إنه, أنه فعل. وهذا لا شك أنه يصيب العبد ظن بنفسه يصيبه بخبل يصيبه بوسواس يؤثر على زوجته الزوجة تريد أن تقرب تقترب منه ولا يريد أن يقترب ولا شك أن هذا يضر بالمرأة يضر أيضا يرجع بالضمق كما ذكرت على النفس هذا السحر بذاته نوع من السحر صعب فكيف إذا كان الذي صنعه هم اليهود كيف إذا كان من صنعه هو اليهود الذين يحسنون طبخ السحر بجميع أنواعه كانوا أعرف الناس به وكيف إذا كان من جملة هؤلاء الذين لهم أثر ولهم لمسة لهم بصمة في هذه الجريمة كان من بينهم امرأة يعني لبيد بن الأعصان كان هناك من يعينه ليهود زد وامرأة ولا شك أن كيد النساء عظيم في مثل هذه المسائل الله سبحانه وتعالى صحيح أنه أمرنا أن نتعوذ من شر الصحارة لكنه خص النساء بالذكر فقال ومن شر النفاثات في العقد من من شر النفاثين في العقد من شر النفاثات كأن النساء يكثر فيهن ممارسة السحر هذا على أحد التفسيرين لأن هنا في تفسير هذه الآية قولان منهم من قال النفاثات هن النساء وذا قال به كثير من السلف ونك من قال النفاثات هن الأرواح هن الأرواح ونث اللفظ لأجلها ماشي منين عرفنا بالأخت لبيد بن الأعصم شاركت في هذا هناك روايات أخرى في غير الصحيحين عند ابن سعد وغيره قالت أخت لبيد من الاعصم إن يكن نبيا فسيخبر وكانه صح نبي فسيخبر وإلا فسيذهله أعد يجننه وإلا فسيذهل هذا السحر حتى يذهب عقله إذا فهم يرمون من وراء هذا السحر أن يصاب النبي عليه الصلاة والسلام بجنون وتمضي الأيام ضم الأيام والنبي عليه الصلاة والسلام على تلك الحال صور رسول الله عليه الصلاة والسلام غير الخير في حياته دار ومع ذلك يجازي هؤلاء الأعداء بمثل هذا هذه الجريمة حتى إن الحافظ بن حجر زيد الشهيلية من قبله والإمام بن القيم وكثير من أهل العلم رجحوا أن مدة سحره عليه الصلاة والسلام كانت ستة أشهر. كانت ستة أشهر. طبعا في بدنه يعني هذا المصاب فيه وجع. كان به وجع. زل ويخي إلى ن في نساءه ليتهن. لكن لو تلاحظ يعني تقلب الصفحة تحيات وتشوفه في المجال الدعوي والنشاط العسكري كأنه ليس بشيء. ليس بشيء وهذا سنراه إن شاء الله من خلال دراستنا لحدث السنة الثامنة. عادي كأنه لم يصب بشيء. لماذا؟ قلنا لم يصب. في دعوته في تبليغه في عقله إنما أصيب في جسده عليه الصلاة والسلام جاء في دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله عن عائشة نفسها قالت كان يدور في البيت صلى الله عليه وسلم يدور ولا يدري ما وجعه به وجع ولا يدري من أين هذا الوجع ماشي فعاش الرسول عليه الصلاة والسلام في جوانب دعوته رسولا مبلغا لا يفطر ساعة لكن في جانب بشريته عليه الصلاة والسلام اصيب في مقتل كلام أخت النبي وش قالت إن يكون نبيا فسيخبر وإلا فسيذهله السحر حتى يذهب عقله الاحتمال الأول هو الذي حدث فولي الله الحمد أما الاحتمال الثاني فدونها خرق القتاب الاحتمال الأول حدث أخبره الله سبحانه وتعالى بما فعل هؤلاء اليهود تقول عائشة دائما في الحديث نفسه في الصحيحين قالت حتى إذا كان ذات يوم أو ليلة في النهار أو في الليل وهو عندي دعا ودعا ودعا كان الرسول عسف يدعو ويكثر الدعاء هذا هو السبيل لمن أصيب بالعين أو أصيب بالسحر أو أصيب بالفتور وغير ذلك أنه يرجع إلى الله دعا يعني تكرار إلحاف الدعاء, الحاف الدعاء كان الرسول عليه الصلاه والسلام هذه هي كانت هذه هي عادته انه يكسر ويعيد الدعاء كان اذا دعا دعا ثلاثه هذا السلاح المؤمن ضد السحر ضد الامراض ضد كل شيء فدعا وجلس الى عائشه فاذا به يقول يا عائشه اشعرت يا أعلمتي اشعرت ان الله افتاني شوف سبحان الله ان من يجيب المضطر اذا دعا خلاص ما قدرش الرسول صلى الله عليه وسلم به وجع لا يدري ما به أشعرتي أن الله أفتاني فيما استكتيته فيه رأينا هذا نظير هذا قول سبحانه وتعالى يستفتون قول الله يفتيكم في الكلام قول الله يفتيكم فالله عز وجل يفتي بمعنى يخبر ويعلم وسمى هذا الأمر فتوى لأبن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله تعالى ما الذي يحدث لي فهو يسأل فالله سبحانه وتعالى أفتان وهو طلب والله سبحانه أعطاه فكان الرسول صلى الله عليه وسلم مستفتي مستفسيا وكان الله مفسيا اشعرت اعلمت أن الله افتاني في استفتيته فيه قالت قلت وما ذاك يا رسول الله <تصفيق> قال اتاني رجلا وفي روايه ملكا وفي روايه لغير الصحيحين إن أنه جبريل وميكائيل اتاني ملكا فقعد ما عند راسي طبعا هذا وهو نائم عليه الصلاة والسلام نائم ورؤية طبعا رؤية الأنبياء حق وهو نائم واحد عند رأسه عليه الصلاة والسلام والآخر عند رجلي يعني أحاط به الملائكة من كل جانب وأي ملائكة فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل ما وجعه في رواية ما بال الرجل قال مطبوب, مطبوب المطبوب هو المسحور المسحور يقول يقال للشخص الذي سحر طب طب الرجل أي سحر الرجل ربما كما يقول ابن الأنباري أن هذا من ألفاظ الأضباد يعني لفظة تدل على معنى وعكسها نعرف الطب شو والعلاج يطلق على ضده وهو الوقوع في الداء وإي داء السحر ومنهم من قال كالحافظ المحجر قال طب سحرة سمي المسحور مطبوبا تفاؤلا بيشبه كما سموا سليما الإنسان الذي يصاب بلدغة عقرب أو أفعى تسميه العرب سليما تفاؤلا بسلامته كذلك سمي المسحور مطبوبا تفاؤلا بأن يطبب يعني يعالج ويداو ماشي فقال له مطبوب فقال من طبه أي من الذي سحره فقال لبيد بن الأعصب يهودي من يهود بن زريق شو سبحان الوحيد فقال في أي شيء أين سحره فقال في مشط ومشاط وجف طلع نخلة ذكر شو ذلك الوصفة عجيبة جف يعني وعاء بتاع الطلع النخلة ذكر يعني يحسنون الطبخ هذه لا يفهم وإلا من كان مثلهم يعرف شو معناها التسريق بين الطلع لماذا اختاروا طلع بكر أو طلع الانثى لا ندري ولا تحاول أن تعرف لان هذا محرم تعلم مثل هذه الامور محرم عليك ماشي فقال وأين هو هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يستمع عرف أن نبيه سحرا وسحره من صور انت تسمع من طبه لبيد بن أعمص خادم يكرمه عليه الصلاة والسلام كل يوم فكان من أحسن الناس معاملة للخدم زيد أين هو؟ فقال في بئر ذروان بئر كان في بني زريق في هذه القبيلة بئر ذروان تحت راعوفة صعب جدا في بئر تحت راعوفة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف منع الراعوف قالت فأتاها رسول الله عليه الصلاة والسلام في ناس من أصحابه من هؤلاء الأصحاب لم يذكرهم لنا البخاري لكن ذكرهم غيره ابن سعد رحمه الله تعالى ذكر بعضهم منهم علي بن ابي طالب الزبير بن العوام عمار بن ياسر وأحد من بني زريق هل لاش لهم؟ طريق بشدير لهم طريق في هذا البطن وهو جبير بن إياس الزرق ذهب في جماعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم فجاء فقال لعائشة طبعا عائشة على أحر من الجمر تنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به جاء قال يا عائشة كأن ماءها ماء شكور ماء البئر تعجب كأن ماءها نقاعة الحناء صور انك تنزل إلى بئر وتنتظر أن تجد ماء فإذا بك تجد ماء أحمر نقاعة نقع في اللغة النقع في اللغة هو الشيء الذي تتركه يبيت في الماء مثلا تضع نباتا تضعه في ماء اذا هذا شنو نسموا الماء نقاع نقاعه, نقاعة عواش ندير ناش الحناء واش ندير بالحناء صح هذه واحده اخرى مثلا وشमार في الماء عرق السوس مثلا تضع شيئا نسموه مثلا هذا نقاعة النبتة الفلانيه نقع. ولا شك أنك إذا تركت شيئا في ماء أياما وأياما سيترك له نهزب وطعمه وريحه ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا ألا ينقع لا ينقع بول في طس. لا ينقع بول في طس. أي إنسان لا يحل له أن يبول في طس ويتركه في البيت هكذا يومين أكثر بل في الصباح يخرجه هذا يحدث يحتاج إلى من من يعيش في بيت ويضطر إلى أن يخرج خارج بيت لي يقضي حاجته هذا له الرسول صلى فعل هذا كان له طسون يبول فيه ويضعه تحت سرير على سرّات السناكن لا تركه ينتقع وإيش به كلمة ينتقع مستنقع صح مستنقع مستنقع والماء الذي يطول مكته فيتغير ريحه ماشي هذه نقاعة نقاعة الحناء كأنه نقاعة الحنة كأنك تركت حناء أياما وأياما في ماء فغيرت لونها ابصح بالصحة هذه بئر هذه بئر جف هذا طلع جف طلع صغير يغير بئر كاملة هذا يدل على أن عالم الشياطين عالم غريب يزيد لك شيء ماذا يقول عليه الصلاة والسلام في بخاري يقول فإذا ماءها كأن ماءها نقاعة, نقاعة الحناء كأنهم وضعوا حناء زل. وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين ما معنى هذه الثلاثة البيئة فيها نخل ما فيها نخل يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية أخرى خارج الصحيحين أي أن نخلها النخل الذي يحيط به الذي يسقى بهذه الماء بقى يسقى بهذه الماء كأنه كأن رؤوسه كان طلع رؤوس الشياطين شباه في شجره الزقوم هذه هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال فإذا نخلها الذي يشرب من مائها قد التوى سعفه هكذا تصيب شوف يقول, يقول, يقول لكم النخلة, النخلة قد التوى سعفه كأنه رؤوس الشياطين شوف الماء هذا كيف أثر بارك الله فيكم الآن تأملوا كيف أثر في الماء كيف أثر في النخل كيف أثر في النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أثر في ذلك الوجع الذي وجده عليه الصلاة والسلام كان غاية في الشدة ماشي قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استخرجته فاستخرجته يعني مش ما تخرجته وخرجه أفلا استخرجته أي هل أخرجته للناس فرأوه وعلموا كيد هؤلاء الذين يريدون أن يسحروك يعني تبحث في القضية من هذا الذي فعل بك ما فعل؟ طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يفعل ذلك بين لها أن المسلمين لو سمعوا بهذا ما كانوا ليتركوا بني زريق صاحوا لا بني زريق فيهم مسلمون فيهم منافقون شأنهم شأن غيرهم اي لو سمع المسلمون بأن في بني زريق سحرا على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحدث؟ المسلمون ينهضون فيقتتلون زف فيغضب أهل لبيد قوم لبيد يغضبون يعني قتلوا هلأ أخرجته واتضحته هذا لبيد من الأعصى منظوره ماذا فعل؟ قال واحد صرفتنا وشر فأجابها عليه الصلاه والسلام أما أنا فقد شفاني الحمد لله لكن العبرة العبرة أنني أشفى خلاص. أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شر سجل يا أخي سجل سجل موافق. مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يذرأ سيء بالحسن وكيف يرئى المصلحة شوف يعني أمر عظيم داروا يعني السحر وسنتحدث عن السحر ما هو حكمه غير ذلك مع ذلك الرسول عليه الله والسلام ما أراد أن يقوم الناس فيقتتلون من أجل ذلك طبعا أي شو شكل أفله استخرجته عليما على السحر هذاك وتبينه إحنا نقول أفله إذا نفس الشخص هذا دا وإيش داب الرسول عليه الصلاة والسلام يروي لنا زيد بن أرقم لا شك أنه كان معه يروي لنا زيد بن أرقم ما يبين لنا أمر السحر كيف استخرج زد وأمر الساحر كيف عومل كيف عمله عليه الصلاة والسلام روى ابن أبي شيبة وعبد ابن حميد في مسنده بسند صحيح عن زيد بن أرقم قال شوف هذا زيد من أرقم كان حاضر أو حكي أو حكوا له ذلك قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى عليه الصلاة والسلام فأتاه جبريل شوف تفاصيل هذه القصة في تفاصيل أكثر فأتاه جبريل عليه السلام فنزل عليه بالمعوذتين ماذا نفهم أن المعوذتين من صور من الصور المدنية تبهنا من الصور المدنية وهذا الذي ذهب إليه كثير من العلم ورجح السيوط رحمه الله في الإتقان طبعا هو يدل على هذا أنهما مدنيتان لماذا بعض الكتب يقولوا مكية هذا خطر أول ما فيش دليل ثانيا قصفة السحر تدل على هذا صاح مسلم عن عقب بن عامر وعقب بن عامر عقب بن عامر واش نسبه نسبه مهاجري ولا عنصاري عنصاري وهو أسلم بعد مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صاح مسلم قال كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت له اقرا طبعا قالوا قراني شوية سوره هود وشوية سوره يوسف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألم تر آيات انزلت علي الليلة لم يرى مثلهن قد هذا رأينا في صحيح الترغيب والترغيب في فضل راءة المعوذتين دله أنزلت عليه الليلة لم ير مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس هذا دليل على أنهما مدنيتان وليس مكيتان هذا يقوي رواية عبد بن حميد قال فاتاه جبريل فنزل بالدواء شوف دواء فنزل بالمعوذتين وقال ان رجلا من اليهود سحر والسحر في بئر بني فلان أي بئر بني زوريك. قال فأرسل علي رضي الله تعالى فجاء به جاء بذلك السحر. فأمره أن يحل العقد جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحل العقد ويقرأ آية بعض الروايات لا نجزم بالصحة ليس كل ما يقال بعض الروايات ويعتمد كثير من أصحاب التفسير يقول لك كانت العقد 11 أحد عقدة 11 عقدة لكن هذا لا سند له صحيح ما نقدرش نجزم بصحته قالك 11 عقده وصوره الفالق فيها خمس ايات وصوره النساء فيها ست ايات كل ما تقرا ايه ست حداشن ايه تحل كل عقده مع ايه ظاهر الحديث يدل على هذا قال فامره ان يحل العقد ويقرا ايه يفيد ولا لا يفيد فجعل يقرأ ويحل يقرا ويحل عقده حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أنشط من عقال من هذا الذي يستطيع أن يحل عقد الشعر الشعر, الشعر مربوط مع نفسه على تمر على طلع صبر يعني كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحلها عقدة عقدة لكن بالقرآن القرآن يفتح كل شيء طبعا رأس الكافر يفتحه وقرأ عليها قرآن سبحان الله لو أن قرآن سيرت به الجبال سيرى به الجبال وقطعت به الارض وكل ما بين الموتى القران عجيب يشفي فيه شفاء كما قال سبحانه وتعالى حل تلك العقد عقده عقده فقام قام قام كانه انشط من عقال شت الواحد كما يكون مربوط قالك كانه واحد خلاص ناض وحل رباطه وقام عليه الصلاه والسلام ايه اخبرنا هذا الحديث عن السحر ماذا فعل به والرجل قال زيد بن ارقم فما ذكر رسول الله عليه الصلاه والسلام لذلك اليهودي شيئا مما صنع به حتى الكلام ما راحش له قال انظر ماذا فعل ولا اراه في وجهه يعني حتى في تعابير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ما ظهر عليه انه يعلم انه الذي صح عجيب عليه الصلاه والسلام كما في صاحب البخاري عائشه حل لك هذا اللغز قالت والله ما انتقم رسول الله عليه الصلاة والسلام لنفسه في شيء قط إنما كان ينتقم إذا انتهكت حرمات الله ينتقم لنفسه أصيبته في نفسه لا انتقم كان شعاره عليه الصلاة والسلام فاعفوا وصفه حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير انظر ماذا كيف يذكر رسول الله عليه الصلاه والسلام في كل مجلس يصلى عليه ويثنى عليه وما ذكر الله الا ذكر رسول الله عليه انظر لبيد بن الاعصم ما ذكر ما ذكر اليهود الا باللعنه والشتم والقبح بل يذكر علماء العقائد علماء التاريخ ان هذا الساحب لبيد بن الاعصم من صلبه خرج الجهم بن صفوان جام بن صفوان صاحب العقيدة الجهميه من صلبه يعني هو حفيده يعني من أحفاده ابن صفوان هذا الذي لا شك أنه دسيس أصحاب المقالات دسائس أو مثلا مذهب الشيعي من من رائده؟ من رأي عبد الله بن سبأ اليهود يعني اليهود يعني هم رأس رؤوس الفرق الضال دخلوا في المسلمين ينشروا سمومهم بعدما عجزوا أن ينشروا سمهم في رسول الله عليه الصلاة والسلام ماشي لكن إذا رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عفاه، هل هذا الفعل العفو يجعل أصلا يجعل هو الحكم الشرعي؟ هل هذا الفعل على الرسول صلى الله عليه يعارض به ما أثبته لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الساحر؟ ونحن نعلم أن الساحر كافر كل ما وحدة الساحر كافر يستحيل. مستحيل راسك يصير الإنسان ساحر إلا إذا كفر مستحيل يصير الإنسان ساحرا إلا إذا كفر يعني من شروط السحر أن تكفر بالله تعالى فيملي عليهم الشياطين أن يدنسوا كلام الله ويكفروا بالله فمنهم وليذ بالله من يبول على المصحف حتى يعطى تأشيرة الدخول إلى عالم السحر أي لابل. منهم من يجعل فيه دم الحيط بالله. دم الحيط لمرأة يجعل على المصحف وهكذا أشياء يندلها جبين الإنسان منهم من يؤمر بقطع تطيع المصحف ويرميه في بيوت الخلاء عندئذ يعطى تأشيرة الدخول إلى عالم السحارة بد أن يكفر يستحيل والذي يفعل هذا لذلك مذهب أهل السنة الحكم بكفر الساحر كفر الساحر قال سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر هذا نص في كفر الساحر ما حكمه اذا كافر مرتد والمرتد في الصحيحين عن ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه وفي سنن الترمذي عن جندب بن عبد الله البجلي الصحنه موقوف لكن هذا لا يقال من قبل الرأي قال حد الساحر ضربة بالسيف حد الساحر ضربة بالسيف لا بد أن يقتل وقال الترميذي رحمه الله والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الإمام مالك بن انس أكثر الناس تشددا على الساحر هو مالك بن انس إمام أهل المدينة جار على هذا عمل الصحابة لا يعلم له مخالف يعني التلميذ يقول بعض الصحابه لكن هل هناك مخالف ليس هناك من خالف جندب بن عبد الله ولا حفصه كما ساتي قد راى ابو داود بسند صحيح كما صح الشيخ الالباني رحمه الله عليه عن الاحنف بن قيس الاحنف بن قيس قال إن عمر بن الخطاب كتب إليهم بكتاب قبل موته بسنة قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر اقتلوا كل ساحر إذا هذا حكم تشر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه زد لإمام مالك رحمه الله والبيهقي في سننه روى بسند صحيح أن حفصة رضي الله تعالى من المؤمنين سحرتها جارية سحرتها جارية فأمرت بقتل هذه الجارية أمرت بقتل هذه الجارية التي سحرتها والراجح من أقوال أهل العلم يا أخواننا أن الساحر يقتل ولو تم الساحر يقتل ولو تاب يعني ماشي البارح سحر غدو تشوفه معاك تبت خلاص ما نقبلوكش لا يستتاب الصواب من أقوال من قلنا الساحر يقتل مباشره لا يستتاب يعني لا يعرض لا تعرض عليه التوبه جئ به فاقتله وان تاب وكان يكون تاب تقتله تاب هذه توبته مع الله سبحانه وتعالى اما فينا فلا نقبل توبته بحال يقول ابن المواز المالكي ابن المواز يقول من قول مالك وأصحابه أن الساحر كافر بالله فإذا سحر فإنه يقتل ولا يستتب ووافق الإمام مالك أبو حنيف قال أبو حنيفة يقتل ولا يستتاب ولا يقبل قوله إني تركت السحر وأتوب منه صدق رحمه الله تعالى لأن الساحر كالزنديق الساحر كالزنديق كفره مخفي لا تعلمه ولا يظهره يعني السحر ماشي شئت سمحا برا ولا تشوفها السحر هذا يفعله اين في الاماكن الخالية القاوية المرعبه اين تعلم انه تاب لا لا هو كزندير فلا بد اذا من ضرب راسه ولا يستتاب ولماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن الاعصم هذا ان شاء الله نراه بعدها اذا سئلت عن سبب ترك الرسول عليه الصلاة والسلام قتل هذا اليهودي الساحر لبيل بن الأعصم فلك أن ترجع إلى القصة بكاملها فتدرك الحكمة في ذلك يذكر العلماء أسبابا كثيرة في تركه عليه الصلاة والسلام يعني لماذا نذكر هذا ما يجيش إنسان يستدل على ترك قتل الساحر بهذه القصة لا تستدل بها رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك قتل هذا الرجل بسبب بعلاه فلا تستدل بها على ترك قتل الساحر والسبب في ذلك اولا واضح جدا هل اخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه فعل هل أقام عليه البينة هل اعترف احنا نعرف أن الحدود بماذا تقام بماذا تقام تقام إما بالإقرار انسان يجي قر أو بالبينة اقيم عليه البينة فالرسول عليه الصلاة والسلام اصلا لم يخاطب ولم يحدّثها عن فعله ولم يقم عليه البينه عن على ذلك لم يعترف لبيد من الأصم فأي بأي سبب تحل دم فهم كل يجي إنسان يجلد الزاني نعم يجلد الزاني لكن بما ببيان أو بالأو ب بالإقرار يجي يعترف ماشي زد أن النبي صلى الله عليه وسلم نلاحظ أنه ترك إخراج إخراج إظهار تلك المشاطه التي وضعت في جوف طلع أبا أن يخرجها للناس ويخبرهم بأنه فعل ذلك لا بد منه الأعصم لماذا ذرء الفيتنة فكيف لو قتله لو قتله لحدثت فتنة أكثر الرسول النص وإيش قال بماذا أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة قال لها إني تركت ذلك خشية الشر أن يكون بين الناس ما أراد أن يفعل ذلك إذا فلأتي أحد ويستدل بهذه القصة على ترك قتل الساحر زد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جرت عادته مع المنافقين أنه ما قتلهم لأجل أمر أعظم كالكفر بالله سبحانه وتعالى فخشية أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه المهم ما ذكرته أولا هو أكثر شيء هذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد يبين لك الحكمة من ترك قتله لبيد بن الأعصر هذا عن الحديث عن اليهودي هذا لماذا لماذا فماذا عن تلك المشاطة ماذا فعل بها رسول الله عليه الصلاة والسلام تقول عائشة في تكملة حديثها قالت فأمر بها فدفنت أمر بها فدفنت بل ثم دفنت البئر هكذا تقول في صاحب البخاري ثم دفنت البئر طبعا تدفن البئر لئلا يستقيها منها الناس فإن بها سحرا زد وااا أفسدت النخل فلا بد أن تطوى حتى يذهب عنها ذلك دفنت البئر ونلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن عقاب اليهودي ودفن المشاطة ودفن البئر طبعا نريد أيضا نحن أن ندفن شيئا الآن نريد أن ندفن أقوالا قيلت للأسف بعض من ي... طبعا بعض المسلمين ينكرون من قدامة مدرسة العقلية المتكلمون الفلاسف أهل الكلام وهم لا يزالون يفرخون علينا في كل عصر يفرخون علينا من يتبعون على هذه الأقوال المدرسة العقلية للأسف انتشرت في هذا الزمان يردون النصوص بعقولهم الكاسدة وأرائهم الفاسدة ظنا منهم أنهم فقط هم أصحاب العقول فلابد إذن أن ندفن تلك الاقوال التي روجوها قديما كانوا يردون على الأقل يأتون بنصوص قديما ردوا مسألة حادثة السحر لكن كانوا يأتون بنصوص الآن يأتي لا يأتي بشيء فلذلك رأينا بعدما تحدثنا عن حادثه السحر وحكم الساحر نتحدث أيضا عن دفع الشبه عن هذه الأحاديث التي سردناها الآن يقول الإمام المازري رحمه الله أنكر بعض المبتدع أنكر بعض المبتدع في هذا الحديث وزعموا أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها خلق السحر لازم ولاش نبيان وزعموا أن التجويز هذا يعدم الثقة بما شرعه من الشرائع لكن الناس ما تقولش في الرسول لأن لو يتحدث كون النبي معصوم والنبي مشحور مفهوم زد قالوا يحتمل انه يخيل اليه انه جبريل اتاه وهو ما اتاه يخيل اليه انه اوحى اليه شيء وهو لم يحي اليه بشيء ارادوا ان يدعموا طبعا قولهم هذا بقوله سبحانه وتعالى في سوره المائده يا أيوه والله يعصمك من الناس ان الله يهدي القوم, القوم الكافرين والله يعصمك من الناس بل بالغ بعضهم قديما فصنف كتابا في الرد على هذه الاحاديث وقالوا لم يكن هذا أبدا كلي كانوا عايشين قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يسحر لو سحر لكان في ذلك تصديق لما قاله الكفار ان تتبعون إلا رجلا مسحورا وكما قال فرعون لموسى إني لا أظنك يا موسى مسحورا وقال قوم صالح لصالح وشعيب قوم شعيب لشعيل إنما أنت من المسحرين فالأنبياء قالوا لا يجوز عليهم السحر فإن ذلك ينافي عصمتهم وحماية الله تعالى لهم خاصة من الشياطين الجواب على هذا الكلام كله من وجوه عديدة طبعا نحن نختصرها لأن الوقت نرى قد دهمنا ولا نريد أن نطيل في هذه المسألة ننتقل إلى شيء آخر مهم لا بد أن تدافع على ما جاء في السنة أولا من وجوه الوجه الأول تقول هذا كشفه ذكر جاءت في أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه صحيح البخاري وصحيح مسلم يقول رحمه الله تعالى ابن القيم في بداع الفوائد يقول وقد اتفق أصحاب الصائحين على تصحيح هذا الحديث ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة أهل الحديث نرجع له الاختصاص ما تكلموا فيه بكلمة واحد والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخي والفقهاء وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله عليه الصلاة والسلام وبأيامه من هؤلاء المتكلمين ثانيا السحر كما أسلفنا بيانا لم يصب عقل رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى نقول إنه سيكون هناك تقصير وتفريق في التبليغ في ما أنزل الله تعالى أو يلتبس عليه الوحي بغيره إنما أصابه أين أصابه في جسده لا يستطيع أن يأتي أهله سبحان الله نحن نرى الناس مطبوبين مسحورين بمثل هذا السحر ترى يعمل في غاية كمال عقله عادي يذهب إلى عمل يحدثه بقي جانب من جوانب حياته لا يستطيع أن يباشره وهو إتيان أهله إذن تلاحظ ستة أشهر على فرض صحة هذا القول ما صدر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كلمة في عيب أو نقص في نقص التشرية أو في بيان الأحكام الشرعية وغير ذلك بل رأيناه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وشعر بنفسه يلجأ إلى الله تعالى أن يدفع ما عنه ما نزل به ويقول الإمام المازري رحمه الله وهذا كله مردود يرد عليهم لأن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله عندنا دليل للرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في أمور التبليغ, التبليغ الدين وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث من أجلها ولا كانت رسالة لأجلها فهو في ذلك عرض لما يعترض البشر كالأمراض أتيج يقول في الله يعصمك من الناس شد رسول الله عليه وسلم في عاج قسرت رباعيته مرض لا ثم سمة ولا ماس ما يصيب البشر جميعهم فأن يؤخيل إليه غير بعيد لأنه لا يؤثر على عصمته في التبليغ وقال المهلف نعم صون النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين لا يمنع أنهم يريدون كيده رسول صلى الله عليه وسلم صح ربي أصمه من الشياطين لكن هذا لا يعني أن الشياطين تحاول كيد به تصيبه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ما الذي حدث, ما الذي حدث له أتاه الشيطان فأراد أن يفسد عليه صلاته وأراد أن جاء بقبس من النار وقدمه في وجهه حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله منك. سبحانه اعوذ بالله منك. جاء بقبس من النار اراد أن يحرق وجه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هل وفق ابدا ما كان الله يسلم الشيطان كذلك هذا اراد ان يكيده وما أثر في دعوته عليه الصلاه والسلام وقد اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يرقي نفسه ترقيه عائشه دون ان يسالها الرقيه تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكل لا يقول لاحد ان واحيانا كان يرقيه من كان يرقيه جبريل جبريل عليه السلام جاء في صحيح مسلم،, مسلم الحديث عن ابي سعيد الخدري قال اتى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل فقال يا محمد اشتكيت انك تشتكي بك وجع فقال عليه الصلاه والسلام نعم فقال بسم الله أرقيك بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك فيها شيء يصاب الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء لكن لا يؤثر في دعوته أنا الآن أعطيك شيء ثالثة وجهة ثالثة قالوا لو جوزنا السحره لطاعنا في التبليغ قلهم لا سحر في ذاته ما سحر في التبليغ فإذا رأيت إنسان قد تمسك برأيه الخطأ هذا فقل له تعالى الرسول ينسى ولا ما ينسى ينسى ولا ما ينسى ينسى يسهو ولا ما يسهو آه ما تقولش يسهو ما تقولش ينسى ولا ما تقولش يسهو خلاش تقول يسهو وينسو هو يسهو ربما ينسى شيء من أمور التبليغ وشما يجاوبه من أنفسهم لا وينسى ويسهو في أموره عادية ولو نسيه أو سهله لبلغه الله عز وجل له كما في مسألة الصلاة أو غير ذلك قلوا كذلك لو سحر وأثر ذلك في التبليغ لصحح الله تعالى له ما يبلغه للناس إذن كما جوزت السهو النسيان وهو عرض فجوز السحر فهو عرض أيضا قل يجوز علي كل ما يصيب البشر غير ان الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ عندما يبلغ معصوم لا يخبرك بشيء خطأ أو شيء يمر هكذا الله سبحانه فوق سبع سمات يصحح للرسول عليه الصلاة والسلام اجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم جائز أو ما جائز جائز يجتهد قد يخطئ نعم لكن يصوبه الله سبحانه وتعالى ثورة وقوعه في الخطأ زد رابعا وأخيرا الكيلة مطيل استدلالهم بآية المائده في غير محله استدلالهم بآية المائلة لماذا لماذا؟ المقصود بالله يعصمك من الناس أي في التبليغ أي ما دمت تبلغ سيعصمك الله إذا رأيت الوفاة جاءت فألم أنك قد بلغت كل شيء بدليل بماذا فتحت الآية أقرأ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس من الله ليهدي القوم الكافرين إذن مسألة مايش هذه الح... هذا بسبب عقل ضئيل وعلم قليل ليس من منهج أهل الحق البتة فعصم الله نبيه عليه الصلاة والسلام ورد كيد الكافرين وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى طبيعة حياته عاد إلى نسائه امهات المؤمنين وبما أننا نتحدث عن امهات المؤمنين فلا بد إذن أن نلتجئ إلى قوم آخرين من الملحدين الذين يطعنون في الدين الذين حاولوا وقد اكتمل النصاب على الرسول صلى الله عليه وسلم تسع نسوة الآن تحته تسع نسوة تحته سودة عائشة حفصة أم سلمة وزينب بن جهش وصفية وم حبيبة رضي الله تعالى عنها وميمونة بنت الحارث وجويرية بنت الحارث تسع نسوة تحته عليه الصلاة والسلام أراد بعضهم أن يصطاد في الماء العاكر فراح يقضف رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه قد تمرغ في أوحال الشهوانية كبرت كلمة تخرج من أفواه إيا قولون إلا كذبا وهذا إن شاء الله سنعقد لو فصلا في دفع الشبه من عن زواجه بتسع عليه الصلاة والسلام في مجلسنا اللاحق نكتفي بهذا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأوليك والسلام عليكم ورحمة الله